وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَا لَذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله يبركاته قل الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه, هذه الآيات تتكلم عن أحداث تقع في يوم القيامة كما قال الله جل وعلا وتكون الجبال كالعهن المنفوش وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إذا السماء انشقت ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة التنزيل إذا الشمس كورت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارة غطرت إلى آخر هذه الآيات تتكلم عن أحوال تقع في يوم القيامة عندما تقوم الساعة ويؤذن الله جل وعلا بنهاية الخلق وجاء ربك والملك صفا صفا إلى غير ذلك من آيات. قال إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني ارتجفت الأرض وتحطمت الجبال فوقها وسجرت واحترقت البحار إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الأرض مثقلة بما فيها الناس يموتون ويدفنون في هذه الأرض الكنوز ربما تدفن في هذه الأرض فتخرج الأرض كل ما فيها أما الموتى فينفخ في الصور النفخة الثانية ويقوم الناس من قبورهم وأما ال ال الكنوز فإن الأرض تش... تتشقق وتخرج الكنوز من داخلها فقال الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها عندها إذا رأى, النا... راى الناس هذه الاضطرابات وراى الجبال وراى البحار وراى الأرض تزلزل وراى هذا التغير وقال الإنسان ما لها الإنسان يبدأ يقول ما للجبال حصل لها كذا ما للأرض ال أخرجت أثقالها ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحالها تحدث بكل ما فعل العباد عليها كما قال الله تعالى فما بكت عليه السماء والأرض يقول ابن عباس إن لكل مؤمن موضع في الأرض إذا يصلي فيه عادة إذا مات المؤمن بكى ذلك الموضع على فراقه وأنت تلاحظ أنت في بيتك في الغالب أن في مكان معين تصلي فيه في الغالب صلي في النافله أو لو فاتتك صلاة الجماعة صليت فيه المرأة لها موضع في الغالب في البيت تصلي فيه هذا الموضع يبكي على المرء إذا فارقه لذلك إذا قال الله تعالى عن قوم فرعون لما أهلكهم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فذكر الله جل وعلا هنا أن الأرض تشهد على الناس الأرض مهما اختفى الإنسان إذا أراد أن يفعل الفعل مهما اختفى من أعين الخلق فإن الله تعالى يراه واعلم ايضا ان الارض تشهد عليه. قال يومئذ تحدث اخبارها عندها اخبار بان ربك اوحى لها اوحى الله تعالى امرها ان حدثي باخبارك امرها ان زلزلي امرها ان اخرجي اثقالك قال الله جل وعلا يومئذ يصدر الناس يعني يعني يفارقون مكان المحشر مكان الحساب ولذلك حتى اليوم يسمي الناس الصادر والوارد الصادر هو الذي يخرج من الإدارة أو من الشركة إلى غيرها والوارد هو الذي يرد إليها فقال الله تعالى هنا يومئذ يصدر الناس يعني يفارق الناس مكان الحساب بعد الحساب يومئذ يصدر الناس اشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم يرى نتيجة صلاته أو نتيجة كذبه يرى نتيجة تقواه أو نتيجة وقوعه في المعصية. يروا أعمالهم ليروا. تريهم الملائكة أعماله. انظر هذه صحيفتك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه يراه يوم القيامة. والذرة هي أصغر مثقال. ذكر أهل العلم يعني لها مثالا قال بعضهم هي كحبة الرمل. وقال بعضهم بل هي لما لما يتسلط ضوء على الغرفة فتجد أن هناك مثل الغبار الصغير الذي يتحرك في هذا الضوء إذا كان من قوه صغيرة أو فتحة صغيرة في الغرفة دخلت الشمس فتجد أن هناك مثل الشيء الصغير الذي يتحرك قالوا هذه هي الذرات واليوم أيضا في العلم الحديث الذرة أصغر من ذلك بكثير قال فمي يعمل مثقال ذره لو تصدقت بشق تمرة تراه يوم القيامة لو قلت لإنسان بارك الله فيك رأيت يوم القيامة لو قلت لو تبسمت في وجه أحد رأيته يوم القيامه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يره, يره يوم القيامه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كل شيء مسجل ومحفوظ ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته